الذي يطهركم به ويذهب ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا سَأُلْق فِي قُلوبَِّذينَ كَفَرُ الرعْبَ فَضْرِبُ فَووقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبوا مِنْهُم كُ بَنان ذَلِكَ بأَهُ شَقُ اللهَّه وَرَسُلَ وَمَيْ يُ شَاقِقِ الله وَرَسُولهُ فَإِن اللهَّه شَديدُ الععقابَ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 وَإِْتَ وََّثَلَمُ أن اللهَّه مَوْولكُمْ نِععملَ الْ المَوْولَا وَنِعْمَن النَّصير وَعلممُ أن مَا غَنِمتُم مِنْ شَيْئِر فَأََّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَّرسُول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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَأَغْلِبَنَّكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَال إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلك بان الله لم يكن مغيرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم